غير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء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 وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض يلون وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا اين لا في خلق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 عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخفر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 يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا حَابَ السِقَال وَيسَِّحُ الرادُ بِحَمدِهِ وَْمَلَائِكَةُ مِنْ خفَتِهِ وَيُرسِلُ الصَّوَى عقَ فَيُصب بِهَا مََشَ وَيُسِل الصَّوى عقَ فَيُصب بِهَا مَشَاء يجادلون في الله وَهُوَ شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى المال طِيكَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكرها ظلالهم بالهدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الْغَافِلُونَ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الواحد القهار أنزل من السماء وذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما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 يَقُولُ الْأَلْبَابُ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك, أولئك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 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عكوب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون, ويقطعون ما أمر الله به ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة تطمئن قلوبهم بذكر الله اذ بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوب لهم وحسن مآب كذا ْ مِن قَب لِهَا أمَمُلتَتلُ وَعَلَهِم للتَتل عَلَهِ الذي أَو حَنَا إِلَكَ وَهُم يكفرون سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا ألو يشاء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 اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدْ سَخَّرْتُ لَكُم مِّنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِأَمْرٍ مِّنِّي ۖ كَذَٰلِكَ أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ كُلَّ شَمّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ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 مِنْ وَاقِ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضك قل إنما ريك به اليه ادعو واليه ما اب وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من لَمْ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله وفينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقسها من أطرافها والله